بسم الله الرحمن الرحيم كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ ربه نداء خفيا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 وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لذنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيا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 فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدننا وزكاة وكانت تقيا وَاكْرِمْ بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ مَوْلِدِ وَيَوْمِ مَوْتِ وَيَوْمِ يُبْعَثُ حَيًّا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذْ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا ثويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا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 وَمُذِ اليكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطُ عَلَيْكِ رُطباً جَنِيّاً فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا فَإِذْ مَا تَرَيْنَ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي فَقُولِي إِنِّي إن ذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا ثريا يا أختها رون ما كان أبوك مرأسو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 وَمَا أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا ذَلِكَ عيسى ابن مريم قَوْلُ الْحَقِّ الَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ مَا كَانَ لِلَّهِ أَن يَتَّخِذَ مِن وَلَدٍ سُبْحَانَهُ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 إذ قال لأبيه يا أبت لِمَ تعبد ما لا يسمع ولا يرى لِمَ تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إن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 وهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتذلكم وما تدعون من دون الله وادع ربي عسى الا اكون بدعاء ربي شقيا فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا لهم اسحاق وهبنا لهم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 إنه كان مخلصا وكان رسول النبيا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقرضناه نجية ووَهَبْنَا لَهُ مِنْ الرَّحْمَةِ نَافِعَةً أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا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 جنات عذن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا لا يتمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا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 رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطفر لعبادته هل تعلم له سميا ويقول الإنسان أئذا ما ميت لسوف أخرج حيا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 ثمَّ لَنَزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عِتِيَّةً ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَذِينَ هُمْ أَوَلَّ بِهَا أَصْلِيَّةً وَإِنْ مِنْكُمْ إلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّهِ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 قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقام أي الفريقين خير مقام وأحسن نديا وكم أهلكنا قل لهم من قرنهم أحسن أثاث ورثيا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 أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مذا ونرفه ما يقول ويأتينا فردا